وجاء the عن of the وبالزعفران في the على in من من طيب النساء saba There is a passage from the people of the saba There is a passage from Allah ibn Amr ibn al-Asr On that it was special with the kufar It said that this is the one who has no ما كل لباس يكون خاصا بالكفار، باليهود، بالنصارى، Jews, بالمجوس، فلا يجوز للمسلم the يلبسها كلباس القسيسين، ولباس الراهبات، the men, the men so that the Muslims don't need to wear them like the wear of the women, the wear شائعاً منتشرا يشترك فيه الكفار غيرهم، فهذا لا يحرم وإنما يستحق مخالفته فيها قدر المستطاع، قدر الامكان أن نخالف الكفار ونلبس ثياب أهل بلدنا الذي عليه المسلمين يومنا ولينا القلب في الكفار في لباس مثلاً كمال كم خون اللباس المقدّع هذا يا في وبحق يعني هذا فارجعوا بالملامه على الأولياء كيف يسمح لأبنائه فضلا عن بناته أن يلبسوا أو أن يلبسنا مثل هذا مثل هذا اللباس عجيب وما عجيب ما عجيب يمكنه هو يعطيه المال الدانين أو يشتري هو لابو بنفسه يشتري له أو لها يعني لباس ومزق ال قد ظهرت بل حتى من ورائهم من خلف. لباس من البنات يعني ممزق من من خلف سبحان الله وصل بها القران وصدق رسول الله لما قال لا تتبعون سننا قبلكم حذو القذذف بالقذف حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه فمسؤول الاب مسؤول عن ابناء خاصه اذا كانوا دون سن البلوغ ولا يزال ان يتحكم في شؤونهم وتصرفاتهم فهو مسؤول امام الله عز وجل لقول الله عز وجل يا الذين آمنوا انفسكم أنفسكم وأهلكم لا وقوله الناس والتجار قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فقال فالرجل مس راع في أهل بيته هو مسؤول عن رعيته ماذا لمصلحته؟ يكون مغرورا بالكفار ويعجبوا معجب ب بأناقتهم ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم وترجيل شعورهم إلى ذلك مما نراه يعني في شوارعنا وفي بيوتنا من صوراتنا الإعلامية للشباب المسلمين هذا أمر عجيب ولا ي... ولا يأتي من تشبه بهم إلا الذل والهوان إلا الذل والهوان كما قال المخضدون فيما معناه إنه الضعيف المستضعف هو الذي يخلد الأقوى فحين نرى أقوى منا وأفضل منا المسلم لا يرى كيف افضل منه حتى لو كان اقوى منه عسكريا واقتصاديا لا يرى افضل منه لأن الفضل قال كما قال الله عز وجل اكرمك عند الله اكرمك نحن, نحن افضل منهم هدينا ولكنا كنا مقصرون ومقصرين لسنا معنى بتلك الدرجه منه. لكن نحن مسلمون هم قفر نحن مسلمون بفساقنا بفجارنا افضل منهم في ديننا نحن مسلمون نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله نؤمن بالله يوم الاخر نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فنحن منه هذه الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن أحبه ولمن لا يحب اما الدين فلا يعطيه الله عز وجل الا لمن يحب ونحن صادقون ان نزداد ايمانا نسداد وديننا يقرن بان نزداد قوه حتى في أمر الدنيا واعد له ما استطعت والايات والحديث بذلك كثيره والمسلمون قبل قبل الاسلام العرب كانوا اذل, ناس أذل ناس أضعف الناس اذل الناس الناس متفرقين متشردين محتقرين من من طرف بقيه الالبان كالروم والفرس لكن لما جاء هذا الدين وفهموا هذا الدين ان هذا الدين يحرك بالحرس الآخرة واتخاذ هذه الدنيا مزرعه لها فزرعوها وحرثوها وعمروها لأحسن ما يكون حتى يعني سمت حضارتهم وعلت حضارتهم منزلة لم تبلغها أمة اخرى في جميع العلوم وفي جميع الفنون وفي جميع المجالات ولا تزال اثار الحضارة الإسلامية يعني في شتى انحاء الارض التي دخلها الإسلام صلى الله أن عليه وسلم يفهمنا الفهم العلبي والعملي نفهم علما وعملا واليه شباب المسلمين